الفلسطين تنادو تقول يا سميح المدهون يا ابن بطني تنادو تقول بعال الصوت يا بعد عمري عمري قلب صوتك العال وعزفك الغالي ورجال حسن زقوت في الميدان ما لهم بدالي يا باب قال الميدان حامل البارودي حامل البارودي سامي حيا ابن الشمال لكسولي ويجولي لكسولي ويجولي والله عدرو بالشمال لا تعود البطولة لا تعود البطولة وترب فلسطين هذا سامي يا غالي وترب فلسطين هذا سامي حيا فتحاء وعانيد واسمه عنوان واسمه عنوان حسن زقفتها الفارس صاغر في الميدان صاغر في الميدان يوم طافت هالذئير وهش كالبركان هاش كالبركان فجر دمر هالعدو ما همو انسان فجر دمر هالعدو ما همو انسان الناس ال يا بلكوفي خلفك سامح لها خلفك سامح لها الدار ومن بعده حسن زخود في الميدان أسد الثوار في الميدان أسد الثوار يتسامح بيت حسن يطلق فيها أبو عماد يطلق فيها أبو عماد رجل الثورة ورجل القوة وقائدنا قائد أحرار رجل الثورة ورجل القوة وقائدنا قائد أحرار الناس اللي shama